اد ربي يا نموح رحمه معالي نهدك يا غالي يا حبيبي يا شفيعي يا رسولي اشهد انك يا نبي خير البرايا يلي يا مكتعلي مو سجايا اشهد انك يا نبي خير البرايا يلي اي يا مكتعلي مو سجايا الناس محبوبي ورسولي محبوبي ورسولي واصدق احسان Hubek ya Rasul, hubek ya Rasul, Aqtiya bil Nas, maha pribi Rasul, maha pribi Rasul, Aqtiq Ihsas, hubek ya Rasul, hubek ya Rasul. Ya Habibi Ya Shafi'i Ya Rasul Ya Allah Ya Habibi Ya Shafi'i Ya Rasul Ya Rasul Al Nurek Salahati Al Nurek Salahati يا نور يا نور يا روح رحمة ومعالي معك يا علي يا حبيبي يا شفيعي يا رسولي سيدي لبيك طاعا جمع الامرك ونهيك والوصايا سيدي لنبيك ضايع لك هوايا جمع الامرك ونهيك والوصايا وهو انا دربي وحياتي دربي وحياتي سيرت أساس أفعالي وذاتي أفعالي وذاتي وهو البراز دربي وحياتي دربي وحياتي وسرت أساس أفعالي وذاتي أفعالي وذاتي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 انت حبي يا حبيبي ما ادري ما ادري راح نو معاني نديك يا غالي يا حبيبي